أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَمْ وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَشْقَيْنَاكُمْ مَّا آمِنْ قِرَاةَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرى كالقصر كأنه جمالات صف اين يومئذ لل مكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون اين يومئذ للمكذبين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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّ 119. ويل يومئذ للمكذبين 110. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. فبأي حديث بعده يؤمنون